اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وبعد كنا قرانا بالأمس متابعين شرح منسك العلامة الشيخ محمد بن ناصر الألباني رحمه الله تعالى الذي اختصره من كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وكنا قرأنا بالأمس ما ذكره الشيخ رحمه الله من النصائح التي ينبغي للحاج أن يأخذ بها ومما نبه عليه من الأمور المباحة التي يظن بعض الناس أنها محظورة على الحاج فمن النصائح التي وجهها الشيخ رحمه الله إلى حجاج بيت الله الحرام ترك الجدال إلا بالتي هي أحسن لقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال, ولا جدال في الحج وذكرنا فيما سبق أن الجدال ينقسم إلى قسمين قسم الأول جدال محمود جاء في قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والقسم الثاني جدال مذموم وجاء في قول الله عز وجل ولا جدال في الحج وذكرنا كلمة لابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل فالذي يعمل ويحرص على نفع إخوانه المسلمين ويجتهد في المسابقة إلى الخيرات والطاعات ونفعي الناس بالتعليم والإرشاد والحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هذا الشخص فاعلم أن الله أراد به خيرا وإن أردت وإذا رأيت خلاف ذلك رأيت شخصا كثير الجدل وكثير الوقوع في أعراض, في أعراض الناس والقدح في أعمالهم وقد يكونون من أهل السنة والجماعة يكون همه ذلك فهذا اشتغل بما لا يعنيه ومن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وتلاعب به الشيطان ولم يرد الله به خيرا وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المنسك عن المواقيت المكانية وذكر أنها خمسة وتكلمنا عليها وأضفنا إلى ذلك أيضاً ما يتعلق بالمواقيت الزمانية وأن الصواب فيما يتعلق بالمواقيت الزمنيه ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وأن المواقيت الزمانية للحج ثلاثة أشهر كاملة الحج أشهر معلومات وهي, وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله ويلتزم التلبية لأنها من شعائر الحج ولقوله صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي للحاج أن يلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من حين أن تحرم سواء كان إحرامك بالحج أو كان إحرامك بالعمرة فإنك تلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص عليها والحجاج سيحرمون إن شاء الله في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة فيستحب لهم أن يلتزموا التلبية ما دام أنه محرم إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر كما سيأتي بيانه فإذا بدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر فإنه يقطع التلبية وظاهر كلام الشيخ ظاهر كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه يلتزم التلبية سواء كان سائرا أو كان واقفا من حين أن يحرم إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ودليل ذلك ما أثبته الشيخ رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو واقف بعرفة وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن التلبية إنما تكون في حال المسير والدفع فإذا سار من مكة إلى ميناء فإنه يلبي ومن ميناء إلى عرفات يلبي ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منا وهكذا يلبي حال مسيره بين المشاعر لأن التلبية هي إجابة دعوة فتكون حال المسير ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى أنه يلبي حتى وإن لم يكن سائرا هو الراجح وهو الأصوب في هذه المسألة لما أورده الشيخ من فضائل التلبية ولأن التلبية هي شعار الحج كما ذكر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو واقف بعرفة قال رحمه الله تعالى وبخاصة كلما على شرفا أو هبط واديا كلما على شرفا شيئا مرتفعا تتأكد التلبية إذا هبط واديا تتأكد التلبية ودليل ذلك قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جوار إلى الله تعالى بالتلبية يعني رافع صوته بالتلبية وفي حديث آخر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي فهذا دليل لما ذكر الشيخ رحمه الله من أن التلبية تتأكد إذا على مرتفعا أو هبط واديا والملاحظ على الحجاج أنهم يشرعون في التلبية أول الإحرام ثم بعد ذلك يقطعونها وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما دلت عليه هذه الأدلة قال وله أن يخلطها بالتلبية والتهليل لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله يقول يلبي الحاج إذا أحرم وأيضا يهلل ويكبر أيضا وقد سئل ابن مسعود كما في صحيح البخاري عن صنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال دفعهم قال كان منا يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه فيهل يلبي وكذلك ايضا يكبر وكذلك ايضا ما جاء في مسند احمد بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط التلبيه بالتهليل قال رحمه الله فاذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية ليتفرق للاشتغال بغيرها مما يأتي إذا أحرم من الميقات ثم أتى أحرم بالعمرة من الميقات ثم أتى إلى البيت لكي يؤدي نسك العمرة متى إذا كان متمتعا أو كان يريد عمرة في غير وقت الحج أو أحرم من الميقات مفردا بالحج أو قارنا بين العمرة والحج متى يمسك عن التلبية قال الشيخ رحمه الله إذا بلغ الحرم المكي اذا بلغ حرم مكه امسك عن التلبيه وهذا قال به الامام مالك رحمه الله الامام مالك رحمه الله تعالى قال اذا احرم من ميقاته فانه يمسك عن التلبيه اذا بلغ الحرم ويدل لذلك ما سب ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمسك عن التلبية إذا بلغ أدنى الحرم بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري أنه كان يمسك عن التلبية إذا بلغ أدنى الحرم وعند جمهور العلماء أنه يستمر على التلبية حتى يبدأ بالطواف إذا استلم الحجر الأسود وقد جاء في ذلك حديثان حديث ابن عباس وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لكن هذان الحديثان فيهما ضعف وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا استلم الحجر الأسود فقد شرع في التحلل فيمسك عن التلبية إذا شرع إذا استلم الحجر الأسود كما أنه إذا أحرم بالحج يمسك عن التلبية إذا بدأ رمي جمرة العقبة لأنه حينئذ شرع في التحلل فتلخص في ذلك قولان الجمهور أنه لا يزال يلبي حتى يستلم الحجر الأسود والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه يمسك عن التلبية إذا بلغ أدنى الحرم أو بلغ الحرم المكي كما جاء عن مالك وكما جاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه كان يمسك عن التلبية إذا بلغ أدنى الحرم قال رحمه الله ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم هج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد دخول مكة اغتسل لدخول مكة ولهذا قال الشيخ من تيسر له اغتسال قبل الدخول يعني قبل دخول مكه فانه يغتسل ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل حتى يصبح ويغتسل ثم يدخلها نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك خرجاه في الصحيحين فيستحب إذا أراد دخول مكة ان تيسر له أن يغتسل، وقال بعض العلماء يكفيه الاغتسال عند الميقات اذا اغتسل عند الميقات كفى ذلك عند الاحرام اذا اغتسل عند الاحرام كفى ذلك ولا حاجه الى ان يعيد الغسل مره اخرى لا حاجه الى ذلك وانما يكفي الاغتسال عند احرامه اذا كان الفاصل قريبا كما هو اليوم اليوم المواقيت ليست كالزمن السابق تكون بعيدة تحتاج إلى وقت آل اليوم يغتسل في الميقات وخلال ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع يكون قدم مكة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة اغتسل وجلس يمشي من ذي الحليفة في المدينة إلى أن وصل مكة تسع ليالي تسعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي على الراحلة في هذه الأيام سيلحقه شيء من الشعث والقبار ونحو ذلك فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة قال, قال فليقتسل وليدخل نهارا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل نهارا كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا وبهذا قال جمهور العلماء رحمهم الله وقال بعض العلماء إن شاء دخل نهارا وإن شاء دخل ليلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث كما في احرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانه النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانه ودخل مكه ليلا كما في مسند احمد وسنن ابي داود والنسائي والترمذي فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ليلا مما يدل على ان الامر في ذلك سعه ان شاء ان يدخل ليلا وإن شاء أن يدخل نهارا ليفعل ما يتيسر له قال وليدخل من الناحية العليا التي فيها باب المعلاه فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا كدى المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من باب بني شيبة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنيه العليا ثنيه كدا وهي ما يتسمى اليوم بالحجون وخرج من الثنيه السفلى وهي ما تسمى بثنيه كدا بالضم فيقول لك الشيخ رحمه الله انت السنه ان يدخل من الثنيه العليا وقال بعض العلماء يدخل من أي طريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فجاج مكة طريق ومنحر كل فجاج مكة طريق ومنحر يدخل من أي طريق وكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا لأنها كانت على طريقه عليه الصلاة والسلام قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة ويسمى بباب السلام يسمى بباب السلام يدخل من باب بني شيبة كما جاء في حديث جابر قال وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج مكة طريق ومنحر يعني يدخل مكة من أي طريق شاء كما تقدم قال رحمه الله تعالى فإذا دخلت المسجد فلا تنسى أن تقدم رجلك اليمنى إذا دخل المسجد الحرام السنة أن يقدم رجله اليمنى دخولا وأن يقدم رجله اليسرى خروجا وهذا ليس خاصا في المسجد الحرام بل هو للسائر المساجد وفي حديث عائشه المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني يستحسن التيمم في تنعله لبس النعال وفي ترجله تسريح الشعر وفي طهوره وفي شانه كله فالسنه ان تبدا باليمين في كل شأنك الا فيما يستخبث فاذا اردت ان تلبس النعل تلبس الثوب ابدا بيدك اليمنى تلبس السروال ابدا برجلك اليمنى اذا اردت ان تاكل ان تشرب ليكن ذلك بيدك اليمنى الا فيما يستخبث اذا اردت ان تستنجي فابدا بالشمال استنجي بيدك الشمال اذا دخلت بيت الخلا ابدا برجلك اليسرى اذا خرجت ابدا برجلك اليمنى اذا اردت ان تتمخط فابدا بيدك الشمال اذا اردت ان تخلع لان الخلع ازاله للستر والوقايه فابدا بيدك الشمال برجلك الشمال اذا خلعت نعلك ابدا برجلك الشمال اذا خلعت ثوبك ابدا بجانبك الشمال وهكذا قال ويقول اللهم صل على محمد كما جاء في سنن ابي داود والنسائي فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي ابواب رحمتك يعني الشيخ يقول لك اذا دخلت المسجد الحرام وسائر المساجد ابدا برجلك اليمنى ثم بعد ذلك صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم قل اللهم افتح لي ابواب رحمتك كما جاء في صحيح مسلم قال وايضا يقول اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ايضا يقول ايضا السنه إذا دخلت المسجد الحرام أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم كما جاء في مصنف ابن ابي شيبه بسند صحيح وأيضا السنة إذا جاء إلى مكة أن يبدأ بالمسجد الحرام مباشرة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يعرج على شيء من رحله أو منزله وإنما يكون بدءه بالمسجد الحرام كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دخل, إذا دخل المسجد قال الشيخ رحمه الله فإذا رأى الكعبة يعني دخلت الآن المسجد ثم رأيت الكعبة رفع يديه ترفع يديك إذا رأيت الكعبة رفعت يديك كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص فيدعو بما تيسر له وإن دعا بدعاء عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام يا شيخ الألباني رحمه الله يقول لك دخولك إذا دخلت المسجد الحرام تقدم رجلك اليمنى وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثم ترفع يديك كما رفع ذلك ابن عباس وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاختار الشيخ ما جاء عن ابن عباس ثم تقول أيضا ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام قال رحمه الله تعالى ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر والتسميه قبله صحة عن ابن عمر موقوفا مباشره بعد ان تدخل الى المسجد الحرام وتاتي بهذه الاداب اذا دخلت المسجد الحرام فانت لا تخلو من امرين الامر الاول ان تدخل المسجد الحرام لأجل الطواف فتحية المسجد هي الطواف إذا دخلت لأجل الطواف فتحية المسجد هي الطواف وإن دخلت المسجد الحرام لا لأجل الطواف وإنما لأجل الصلاة لأجل القراءة لأجل حضور مجالس العلم فتحية المسجد كسائر المساجد أن تصلي ركعتين فإذا دخلت المسجد لأجل الطواف يقول الشيخ رحمه الله تذهب مباشرة إلى الحجر الأسود وتستقبل الحجر الأسود وتستلمه تستلم الحجر الأسود كيفية استلام الحجر الأسود أن تمسحه تمسحه بيدك اليمنى هذه كيفية استلام الحجر الأسود ان تيسر ذلك أما إذا لم يتيسر لوجود الزحام فلا تزاحم فتمسحه بيدك اليمنى ثم بعد ذلك تقبله ومعنى التقبيل أنك تضع شفتيك عليه قال العلماء رحمهم الله بلا صوت تقبله بلا صوت ثم بعد ذلك تسجد عليه لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه تضع جبهتك وأنفك عليه إذا تيسر لك ذلك فهذا هي المرتبة الأولى هي المرتبة الأولى في مراتب استلام الحجر الأسود وتقول عند استلام الحجر الله أكبر كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين الله أكبر وأما قول بسم الله فالشيخ رحمه الله يقول هذه لم تثبت التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي ثابتة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإذا قال بسم الله كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فهذا حسن فهذه هي المرتبه الاولى المرتبه الاولى في استلام الحجر الاسود ان تمسحه بيدك اليمنى وأن تقبله وذكرنا كيفيه التقبيل وأن تستدعي عليه ثم بعد ثم تاتي بالتكبير كما تقدم المرتبه الثانيه اذا لم يتيسر لك هذه المرتبه فانت تنتقل الى المرتبه الثانيه أن تستلمه بيدك اليمنى وأن تقبل يدك اليمنى إذا لم تتيسر لك هذه المرتبة فانتقل للمرتبة الثالثة أن تستلمه بشيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استلم الحجر بمحجن كان معه وقبل المحجن المرتبة الثالثة إذا لم يتيسر لك أن تستلمه بمحجن وأن تقبل المحجن فأنت تشير إليه الله أكبر تستقبله وتشير إليه الله أكبر دون أن تقبل دون أن تقبل يدك مع الإشارة وإنما تشير إليه مرة واحدة ولا تشير باليدين جميعا فإن هذا لم يثبت لأن الإشارة بدر على الاستلام والاستاء الاشاء الاستلام يكون باليد اليمنى فكذلك ايضا تشير اليه هذه مراتب استلام الحجر الاسود قد بينها الشيخ رحمه الله قال ثم يستلمه بيده كما جاء في حيث جابر في صح مسلم كيفيه الاستلام باليد ان تمسحه بيدك اليمنى ويقبله بفمه تضع شفتيك عليه خلافا لليمن مالك وهذا ما عليه جموره العلم خلافا لليمن مالك رحمه الله لا يرى تقبيل الحجر الأسود ويسجد عليه كما تقدم قال فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس خلافا لليمن مالك رحمه الله فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده هذه المرتبة الثانية كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين قال فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه لكن بقي مرتبة لم يذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني وكأنه جعلها مع المرتبة التي قبلها وهي أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء كما جاء في حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل أو استلم الحجر الأسود بمحجل كان معه وقبل هذا المحجل قال فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه بيده وكبر أشار إليه بيده وكبر قال رحمه الله ويفعل ذلك في كل طوفة يفعل ذلك في كل شوط فتلخص أن مراتب استلام الحجر الأسود أربع مراتب قال ولا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر هذا الحديث صححه الترمذي لا يزاحم لأن الاستلام هذا سنة إن تمكنت من الاستلام فالحمد لله ما تمكنت من الاستلام يكفي أن تشير إليه أن تشير إليه بيدك اليمنى تستقبل الحجر وتشير إليه بيدك اليمنى ثم بعد ذلك تنصرف قال رحمه الله والاستلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق وقال مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا وقال الحجر الأسود من الجنة وكان شد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك قال ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره فيطوف من وراء الحج من وراء الحجر سبعه اشواط من الحجر الى الحجر شوط بعد ان يستلم الحجر الاسود كما سلف يبدا بالطواف والطواف منه ما هو سنه كطواف القدوم ومنه ما هو ركن كطواف الافاضه ومنه ما هو واجب كطواف الوداع قال يطبع يطبع عندنا سنتان خاصتان بطواف القدوم السنه الاولى ما ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله يطبع والاضطباع أن يجعل منتصف رداءه تحت عاتقه الأيسر. نعم أن يجعل منتصف رداءه تحت عاتقه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر. هذا الاضطبع. والاضطبع هذا من سنن طواف القدوم. بعض العمار والحجاج. يظن الاضطباع من سنن الاحرام، فتجده يضطبع من حين الميقات تجده يضطبع من حين الميقات وهذا ليس صوابا بل الاضطباع هذا من سنن طواف القدوم فإذا أردت أن تطوف للقدوم أول ما تبدأ به هو الاضطباع قبل أن تشرع في الطواف الطبع تجعل منتصف الرداء تحت عاتقك الايمن وطرفيه على عاتقك الايسر اذا انهيت الطواف تزيل الاطباع مباشره قبل ان تصلي ركعتين تزيل الاطباع مباشره لان الاطباع هذا من سنن طواف القدوم وليس من سنن الاحرام ويدل لذلك حديث يعلى ابن أمية في السنن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف مطبعا قال ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها يرمل هذه السنة الثانية السنة الثانية من سنن طواف القدوم ان ترمل والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربه الخطا اذا تيسر لك ان ترمل ان تسرع في المشي مع مقاربه الخطا فهذا سنه ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرمل الأشواط الثلاثة الأول وأن يمشوا ما بين الركنين وكان هذا في عمرة القضية وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وإذا تيسر للمسلم نعم اذا تيسر للمسلم ان يتاخر نعم اذا تيسر للمسلم ان يتاخر عن البيت وأن يرمل هذا هو الافضل افضل من كونه يدنو الى البيت ولا يتمكن من الرمل لان القاعده ان الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمرعات من الفضل المتعلق بزمانها او مكانها والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حيث ابن عباس مشى أمر الصحابة أن يمشوا بين الركنين وهذا كان في عمرة القضية وأما في حجة الوداع فرمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فالسنة أن يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كما جاء في صحيح مسلم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحكمة من الرمل أن يتذكر المسلمون نعمة الله عز وجل عليهم فبعد أن كانوا في خوف ونحو ذلك من الله عز وجل عليهم بالأمن والتمكن من المسجد الحرام فيرملوا تذكرا لنعمة الله عز وجل عليهم ولما في ذلك من اغاظه اهل الشرك واذا لم يتمكن المسلم من ان يرمل في الاشواط الثلاثه الأول فانه لا يرمل في الاشواط الاربعه الباقيه لا ترمل في الاشواط الاربعه الباقيه لان السنه في الاشواط الاربعه الباقيه هي المشي وليس الرمل والرمل خاص بالرجال أما النساء فباتفاق الأئمة أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بين العلمين في المسعى لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة والحياء فلا ترمل المرأة في الطواف وكذلك أيضا لا تسعى سعيا شديدا في المسعى كذلك أيضا الرمل إنما هو لأهل الآفاق وليس لأهل مكة فأهل مكة لا رمل عليهم قال ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة ولا يقبله فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الاشاره إليه الركن اليماني يستلمه ولا يشير اليه الحجر الاسود كما تقدم يستلمه ويقبله ويسجد عليه تقدم مراتب استلام الحجر الاسود الركن اليماني يستلمه بيده ولا يقبل يده اذا لم يتمكن من استلام الركن اليماني فانه لا يشير اليه الذي يشار اليه كما تقدم هو الحجر الاسود اما الركن اليماني فانه لا يشير اليه فالركنان اليمنيان الحجر الاسود والركن اليماني هذان يستلمان لكن الحجر الاسود يقبل واما الركن اليماني فانه يستلم يمسح بلا تقبيل أما الركنان الشاميان فإنهما لا يستلمان ولا يشار إليهما لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم ولهذا لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه حاجا وجعل يستلم أركان البيت كلها جعل يستلم أركان البيت كلها وقال ليس من البيت شيء مهجور أنكر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالركنان اليمانيان هم اللذان يستلمان وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويقول بينهما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يقول بين الركنين اليمانيين بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كما جاء في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن السائب قال رحمه الله ولا يستلم الركنين الشاميين اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستلم الركن اليماني وكذلك أيضا الركن الحجر الأسود قال رحمه الله وله أن يلتزم ما بين الركن والباب يقول الشيخ رحمه الله وله أن يلتزم يعني أن يأتي الملتزم والملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فيضع فيضع صدره ووجهه صفحة وجهه أو جبهته وأنفه أضع صفحة وجهك أو جبهتك وأنفك وذراعيه عليه على الملتزم ويدعو وهذا الالتزام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا جاء عن عروة ابن الزبير جاء عن ابن عباس وجاء ذلك أيضا عن عروة ابن الزبير وأيضا الالتزام الالتزام ليس له وقت محدد له أن يفعل ذلك بعد طواف الوداع وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون هذا الالتزام عند دخول مكة عند دخول مكة فإذا تيسر لك أن تلتزم لكون المكان ليس زحاما مثل هذه الاوقات المكان يكون زحاما وقد يلحقه أذية إلى آخره المهم أن الالتزام ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أن يلتزم قبل طواف الوداع أو بعد طواف الوداع الأمر في هذا واسع كما ذكر الشيخ رحمه الله قال رحمه الله وليس للطواف ذكر خاص فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ولكن الله حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وفي رواية فأقل فيه الكلام يقول الشيخ رحمه الله الطواف بالبيت ليس له ذكر خاص وعلى هذا ما يوجد في بعض المناسك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث هذا كله بدعة لم يرد عن النبي سلم أنه خصص خصص لاشواط الطواف أدعية هذا لم يرد ولهذا قال لك الشيخ الشيخ الألباني رحمه الله قال وليس للطواف ذكر خاص اقرأ القرآن اذكر الله ادعو بما يفتح الله عز وجل عليك اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين ادعوا بما يفتح الله عز وجل عليه قال رحمه الله ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان قول الشيخ رحمه الله لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان يعني من شروط الطواف ستر العورة يعني من شروط الطواف أن تستر عورتك ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحجن بعد العام مشرك؟ ولا يطوفن بالبيت عريان فستر العورة هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الطواف ستر العورة وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا ألا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وعند الحنفية رحمهم الله أن ستر العورة ليس شرطا من شروط صحة الطواف والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية أهل الجاهلية غير القرشيين من العرب إذا أتوا إلى مكة لا يطوفون بثيابهم يقولون هذه ثياب عصين الله فيها فلا يطوفون بها فيطوف الطائف منهم وهو عاري الا من اعطاه قرشي ثوبا فمن اعطاه احد من القرشيين ثوبا طاف به والا طاف عاريا وهذا من جهلهم الخلاصه في ذلك ان ستر العوره عند الحنفيه ليس شرطا وعند الجمهور انه شرط والأقرب في ذلك ان يقال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان يفعله أهل الجاهلية أما لو طاف الإنسان وفي إزاره شق أو ثقب أو انحل ازاره أثناء الطواف فهذا طوافه صحيح هذا الصواب طيب الشرط الثاني من شروط صحة الطواف النية والنية نيتان نية العبادة هو نية التعيين المشترط هو نية العبادة فلو دار حول البيت وهو لا يقصد الطواف لا يكفي لا يصح طوافه لكن لو طاف دار بالبيت وهو ينوي التعبد لله عز وجل ينوي الطواف يكفي ذلك وأما نية التعيين يعني أن يعين أن هذا للوداع أو هذا طواف الزيارة والإفاظة هذا ليس شرطا على الصحيح الشرط الثالث من شروط صحة الطواف أن يطوف سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر ولا ينقص شيئا لقول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث طاف سبعه اشواط من الحجر الى الحجر الشرط الرابع رفع الحدث عند جمهور العلماء انه لا بد من الطهاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لحديث عائشه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أول ما جاء أن بدأ فتوضأ ثم طاف حيث عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة أول ما بدأ به أن توضأ ثم طاف قالوا هذا يدل على أن رفع الحدث والطهارة شرط من شروط صحة الطواف وعند ابي حنيفه رحمه الله ان رفع الحدث ليس شرطا ان طاف وهو جنب عليه بدنه وإن طاف وهو محدث حدثا اصغر عليه دم الا ان عاده في مكه ان اعاده صح ان لم يعد وذهب فان طاف جنبا عليه بدنه وإن طاف محدثا حدثا اصغر فعليه دم هذا ما ذهب لي ابو حنيفه وعند ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه ان الطواف لا تشترط له الطهاره لو طاف وهو محدث فان طوافه صحيح وقال بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاه لا طواف الا بطهاره كما قال لا صلاه أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى والأحوط للمسلم الاحوط للمسلم أن لا يطوف إلا متطهرا خروجا من الخلاف هذا الاحوط لكن لو نسي أطافه محدث أو سبقه الحدث أحدث وهو يطوف وخصوصا في هذا الوقت الذي فيه زحام فطوافه إن شاء الله صحيح كما ذهب عليه بن تيمية رحمه الله تعالى